قال يا بني لا تقصص رياك على إخوتك فيكيدوا لك كيذا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاوين الأحادين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 ونحن عصبة انبانا على في ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه ارضاً يخل لكم وجوه ابيكم يخل لكم وجوه ابيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين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 ما لك لا تمن على يوسف وإنا وإنا له لنا صحون أرسله معنا على غدير ويلعب وإنا له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف وأخاف أيك لو الذيب وأنتم عن رغافل قالوا لا إنا كلو ونحن صبة إننا إذا لخاسرون